وَمَا أُبَرّئُ نَفْسِي إِن نَفسَلَ أَمَّ رَةُ بِسّءِ إِلَّا مَا رَحمَ رَبّ إَِّ رَّ غَفُُ الرَّحيِيم وَقَالَ المَلِكُ توني به استخلص لنفسي فلما كلم او قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ علي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر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 بِجَهَزِئِم قَالَتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُوا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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلِ الْمَاءَ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 وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ إِخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا بَعِيرًا ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَ دُني بهه إلا أَ يحاطابِكُم فَلَ م آتهُ موسِقَهُم قالَالَ اللههُ على م نَقولُ وَك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 بِجَهَزِئِم جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ